الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور الفسماء ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا من له ومن يمله فلا هادي وله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا النبه ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيه ويسلموا تسليما أيها الإخوة أنا فهيها المريد ما أغترم هذه الفرصة بعد التشرف باليقياكم لأن أتحدث عن موضوع الخطير وقد ازادت خطورته لان كثيرا من الناس يجعلون اقائد الشيعة وبعدا منهم خذوا باباطيلهم كما ذكر الاحرى الدلتيف المقدم وخاصة وخاصة بعد تربع التشيع على أرش إيمان وبعد الجهود الجبارة التي بذلوها لمشر التشيع في ربوع العالم ولغذبهم المسلمين السلة في مختلف أخطار العرض وأطرافها وإن الخطورة لا تزداد حينما نرى بعض المنتصبين إلى العلم وبعض المدعين الضعامة الفكرية والقيادة الدينية من بين أهل السنة حينما يدافعون عن القوم دفاعا منيطا دفاعا مبنيا للجهل يدافعون ويقربون مذهب القوم الى الشباب الى شباب الاسلام والمسلمين وهم لا يدركون الاخطار التي تكمن وراء هذه الدعايات ووراء مثل هذه الدفاع فوقع من وقع في مختلف اثراف الارض في حبائلهم من العربي والعجم وان الله لا ذكر نقلا عن اهل الموثوقين المؤمنين كيف يستطاع ان يجذبوا قرية كاملة اليهم وكيف يستطاع ان يحولوا المسلمين السنة الى ديانتهم ومذهبهم وانه كما ذكر بانه نقل من هذا الشيخ ومن هذا الاخ فانني لعارف اكثر واكثر من هذا بكثير حيث اعرف من بلاد الاسبية والأفريتية التي كانت خالية عن التشيء على الاطلاق وجد فيها بيئات كاملة اثر المسلمين السنة الشياء وحبلت مساجدهم الى الحسينيات هذا ما عرفه ولا اريد ان اطيل فيه هذا التمهيد لكن ذكرت هذا فقط للتذكير لأنه لم يحصل هذا إلا لسببين السبب الأول هو انخدع كثير من المسلمين قول العلماء المسلمين الصلة بأباطيل القوم وبدعاياتهم الكاذبة الخداع والسبب الآخر هو عدم معرفة أهل السنة أطائب القوم أن كثيرا من أهل السنة ولا أكون مظالغا لما أكون كثيرا من أهل السنة يظنون أن الشيعة فرقة من فرق المسلمين المتعددة الاحلاف الشوافع كالمالكية كالحنابلة او الفرق التي تشعبت من هذه المذاهب الفكرية مذاهب صوفية ومذاهب اخرى حسب البيئات وحسب الاقطار وحسب الزمان والظروف فيظنون بانه هكذا التشيع والتسلم. لا فرق بين المسلمين السنة وبين الشيعة الا في اشياء بسيطة فرعية. وانني لمقصف جدا. فيما اقول بانني سبيت اشريطة كثيرة. لمن يتزعم المسلمين. وهم رمجوا هذه الافكار التي انا ذكرتها سرعة يقولون لا فرق بيننا ونحن وقد صدر كتاب جديد في مصر في القاهرة والقاهرة ومصر لها شأنها في البلاد العربية حيث فيها الجامع الانسر والناس يظنون وان الزمن لا يغني من الحق شيئا ولكن الناس يظنون بان القاهرة او مصر هي بلاد العلم والعلماء ولهم اعظارهم فعلا ان مصر انجبت كثيرا من العلماء البارزين والمفكرين الكبار والاعلام الذين هم قابل امة الاسلامية الى الحق والسلام لكنه لا كل ما يفضر من مصر هو الحق والسلام ولكن الناس كما قلت ينزلون الى مصر بنظرة خاصة ففي القاهرة ومن مصر ومن شخص كان يحسب بانه من كبار المفكرين الاسلاميين كتب كتابا في الاظنة الأخيرة وسماه بين الشيعة واهل السنة وانني لا اريد ان اكتم اسمه حتى لا يذهب بكم الخيال ولا يتشعب بكم الظلوم من هذا الرجل فهو رجل معروف في علم الاجتماع واسمه دكتور علي ابن الواحد ماسي والرجل في التسعين من الأمر وله شهرة عالمية فصدر كتاب والناس يظنون فيه خيرا ويحسبونه بأنه عالم كبير ولو انه اخصاصه الاجتماع لكن القوم استطاعوا ان يوقعوه في حبائلهم وان يخدعوه وان يستغلوا جهله في هذا الموضوع او فانما منظن يسمونه لا اقول لكنه ما اتتمر ما استبعد لان القوم يستعجرونه لكني لا اقول انا اقول لما قتل بده استغلوا جهله فكتب كتابا مستقلا سماه بين الشيعة واهل السنة ما برى ساحة الشيعة ازال جميع العقائد التي يعتقدونها ويؤمنون بها محددا اياهم الى شباب المسلمين كله بعد قرب ذهبهم الى المسلمين كله فكتب فيما كتب في مقدمة في كتابه لا فرق بيننا وبين الشيعة لا فرق بيننا وبين الشيعة الخلاف بيننا وبين الشيعة كاختلاف الشباب فيما الحداث او كاختلاف البرالك فيما الحدابلا لا يخرج اختلافهم بعد انحيز الاجتهاد المسلوح به. هذه اعلارته. لا يحرش. انحيز الاجتهاد المسلوح به. يصاب خائله برتين. نصيبه برتين. ويصاب مخطئه برة. يعني لو اقتروا في مسألة هم يصابون عينه. فما نحينا بعمله تضايا اجتهادية مصيحة. ليس هناك اي فرق. فكذايا التهادية. هذا الكتاب ثمر. وطباو منه خمسين الف خصوة. ومزعوه تقريبا مجانا. يعني دينة رمزية بالثمن الرمزي. لانتشر هذا الكتاب بين المسطفين وبين الشباب الجامعين. فتأثروا. هذا الرجل كبير ولو شهرة ما ندر ما رأوا بان هذا الرجل ايش كثير من الشباب اغتروا وهكذا واحد من العلماء الاعلام ايضا كثب كثب كثب مر اصاب الرجل ليس له موضوعه هذا رد على كتب الاربع التي اللفت في بيان معتقدات القوم الشيعة والسنة والشيعة والقرآن والشيعة على البيت والشيعة والتشيؤ في الكتب تاريخ. هذه الكتب التي تشمل تقريباً على ألف صفحة ربط عليه بإدارة النسيمة قل هذه اشياء ليس لها الأثر اليوم شدوا هذا الكلام سخطا بخط بالجملة الواحدة أن هذه الكتب تبهى سنة طائب ليس لنا اليوم ان نتفكر فيها وان نبحث. وكاتب اخر ودعية مخرى. ايضا اتباف عنهم دفاع النبي. فالشباب فيما رأوا هذا ثم رأوا الدعاية الكبيرة الضخمة. كما ذكر الاخ من قبل الخميني واخذروا واخذوا وقالوا ما دام علماؤنا يقولنا بانه لا فرق بيننا وبينهم. والخلاف اجتهابي بسيط يشكل. فحصل فيما حصل بانه في ماليزيا وفي فلبيك اكثر من اربعين الف شخص تركوا التفنن واعتنقوا مذهب الشيعة وتحمسوا. ثم افريقيا التي كانت غالية عن الشيعة مطلقا لم يكن هناك رجل شيعي لاحظ. وجدت لهم مدارد هناك. ومؤسسات وهسينيات. وبجريمة من? بجريمتنا نحن. المنتصبين الى العلم والمندعين الزعامة الفكرية للمسلمين. فشيء اخر. اهل الحق عن حقهم. وتشمير انساق الجب اهل الباطل لباطلهم. فايها الاخوة انني لا اريد ان اقتصر القول في هذا المجلس. ما لكم حقيقة ما يعتقده الشيعة اليوم. انني هنا ما اتحدث لا اتحدث عن الشيعة الغابرين الذين صدوا نهتهم والذين انطردوا منتهوا انا هنا ما اتكلم اتكلم عن الشيعة الموجودين في ايران والعراق وفي بعض البلاد الاخرى الشياء الذين يتزعمهم الخميني اليوم. فهم لا يختلقون مع المسلمين في فروء او في مسائل اجتهادية او في استنباطات واستخراجات المسائل او في فهم معاني القرآن ومعاني السنة النبمية الشريفة بل ان القوم يختلفون معنا او يختلفون مع المسلمين قلنا في اصول في الاسس لان المسلمين يعتقدون كلهم بجميع فرقهم وتطالعهم وجماعاتهم ومسالكهم يعتقدون ان اصل الاسلام أن الاسلام مبني على شيئين: على القرآن والسنة. ان اصل القتول ودعامة الدعائم للاسلام هو القرآن. ويطلوه السنة. لكن الشياء لا يعتقدون بهذين الاسمين افلاهم. يقولون ان القرآن الموجود هذا ليس قرآن الاسلام والمسلمين بل, بل هذا قرآن ابي بكر وامر واثمان القرآن المحرف المغير المبدل الذي نقص منه نسير وزاد فيه وزيد فيه اما القرآن الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه كان عند علي رضي الله تعالى فجاء بهذا القرآن الى ابي بكر وعمر وعثمان واتحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليه واجمعين فجاء به اليهم فقال هذا هو القرآن الذي نزل به جبرايل. على قلب محمد سيد البشر. سلوات الله وسلامه عليه. خذوه. وتمسكوا به. فإنما قطعوا هذا القرآن ضيدوا فيها المخاذي. مخاذي مين? مخازيهم. هم وجدوا فيه بان فيه اسم ابي بكر وامر واثمان واسم ابي عبيدة بن ابن الجراه وسلهة والزبيت واسم صاد ابن ابي وقاص وخالد بن المليد وفيه اسم حسة وعائشة وام حبيبة امهات المؤمنين وجدوا في هذا القرآن ان هذه الاسماء موجودة في هذا القرآن وقد ذكر صراحة بانهم كلهم كفار وانهم منافقون وانهم مرتدون وانهم خالوا الله ورسول مجدوا في هذا القرآن موجود هذه الاسماء فمجدوا بانه لو نشر هذا القرآن ما للمسلمين يعرفون مخاذيهم ومسابيهم. فقالوا خذ هذا القرآن لا هاجت لنا بشكل. ما نريد هذا القرآن. وقال علي بن وبي طالب رضي الله تعالى عنه. إنكم تركتم القرآن مهجورا. فلا ترونه بعد ذلك. إلا هينما يخرج القائم من ملدي. أي المهدي المعور. ذاك الناس ينظرون الى هذا القرآن. ويهملهم اي الناس على هذا القرآن. اما قبل ذلك ثلاثة كنت اريد ان الجنكم بالحجة. وان اقيم عليكم الحجة فاقمت الهجة. وقد اظهرت القرآن الذي نزل به جبرايل ولا محمد صلوات الله وسلام الله عليكم. ولكنكم رفضتم ان تأخذوا بهذا القرآن وان تتمتكوا به فانني سوف اخفي هذا القرآن حتى يظهر ملن المهبي ما يظهر في ينهر بهذا القرآن. هي هي هذا القرآن هذه اقيمة القوم في كتاب الله بان هذا القرآن شعبا ذلك من اين جاء هذا القرآن قالوا ان الموجود هو الثلو اما سلسة القرآن حنقوه ومسخوه ونسخوه ولم يذكروا سلسة القرآن تجلها. اما السلس الباطي ايضا حرقوه وغيروه حسب اهبائهم واغراضهم واغبابهم حنقوا من هذا القرآن الموجود السلس الباطي حنقوا منه اسم علي رضي الله تعالى عنه كل ما ذكر فيه. وهدفوا منه اثماء المنافسين وعلى رأسهم العشرة المبشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نافق بالجنة. غير علي رضي الله تعالى عنه. كان هذه الاسماء موجودة فهدفوا هذه الاسماء لانهم كانوا فنذكروا بالكفر وبالنفاق وبالغدة فانا كلها ولعبوا بالآيات ولعبوا بالصبر ولعبوا بالأجزاء فالثلث الموجود الباقي ايضا مهرب ومغير فيه لا يعمل عليهم وامنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة منقولة مروية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضرب السنة. السنة التي هي بيان للقرآن مضرب. رواها ابو بكر. رواها عمر القاروب. رواها اثنان ذو النورين. رواها ابو هنيرة. رواها عبد الله بن عمر. رواها عمر بن العاشر. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه مجمعين. قالوا ان السنة المروية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متروكة مسروضة. ولماذا ايه قالوا? لان رواة هذه السنة كلهم مرتدين. والمرتد لا يوقع مدولا رغاية. وقد ذكروا رواية متماكرة في كتبه. ايه تقالوا ان اصحاب رسول الله كلهم مرتدون. الا ثلاثة. كلهم مرتدون. الا ثلاثة. لقدام. وابو ظرر مسلمان. بقية اصحاب رسول الله كلهم كانوا مرتدون. اين بهب ابو رسول الله? اين ذهب ابناء ام رسول الله اين ذهبت الصديق اين ذهبت الصديقه الذين قال فيهم رسول الله ما قال اين تعلم من احب الناس اليك يا رسول الله قال اب الصديقه بنت ابي بكر فقالوا من الرجال يا رسول الله قال ابوه اين ذهب الله؟ قال هذا امن الكافرين وامل المرصدين. لزوجته ام المؤمنين بنفسك اترام الله. قالوا انها خانت رسول الله. عياتي الله. التي برأها الله من فوق الارس. وانزل في براءتها ثمانية عشر آية. قالوا يمنها وما خانت حسب بل هي التي بثت السمة في تعامل رسول الله وقتلت أمر أين ذهب أمر قالوا أمر عيادة بالله كان أكبر المرتدين وأكبر المرافقين وهو الذي كان يحرد أسحاب رسول الله على الإرقيدات وهو الذي حرد عائشة على قتل رسول الله وامر ابنتها حتى ان تعامل عائشة في تفية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرونها في مصير الى مصيرها. هذا اصحاب رسول الله الذين رموا سنة رسول الله كيف ينبدوا على رواحة فماذا يكون مصيرهم هؤلاء? أريد ان ابين حقب الغوء وبغضه لامك محمد سلامه الله وسلامه عليه. ولحامل الرسالة العولى والذين نشروا الاسلام في الافاصر. اريد ان أبين. وابين شهل هؤلاء المتجاهلين المتاجرين باسم الاسلام. انا اقول اين ذهبت النخوة? اين ذهبت غيره? لو لم تكن هناك غير بالاسلام اين ذهبت نخوة العرب? هل يمكن ان يهبط وان يقرب شخص يسب امنا? اين ذهبت النخوة? الذين يسبون عائشة وعائشة ليست بامنا هاتنا العاديات عايش ام لكل من يدعي الايمان. وام بنفس القرآن. وبنفس قول الله يصلى جل. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. لازماجه كيف ترضى? ان نقول بان الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن حيز الاجتهاد المفروه به، فنقرب شبابنا إلى هؤلاء المبجلين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه، والحاصرين على الأمة الإسلامية الغزيرة، وعابق رأي الرسالة، وسلام ذا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. كيف انطرب شبابنا ليكونوا طعمة لهؤلاء كيف نقربهم لكي يخدعوا ويدخلوا في هذا الدين الذي لم يؤسسه الا اليهودية الاثينة كما سوف اثبته ان شاء الله في هذا المجلس المختصر فمن كتب القوم يدخلهم لا اورد رواية ماهزة من كتب اهل الدين في كلامي هذا ان شاء الله ولا رواية الظاهرة. لا للبيان ولا للاستنلال ولا للاستشعام ولا للرد. لا اذكروا رواية من كتب يعلم، كلها من كتب القومية. كيف يردون؟ وكيف يسمح لهم ضميرهم بانهم ينادون التقريب مع هؤلاء ابناء الذين يكفرون ابا بكر وهمر واثنان. ليسلمون هم هات المؤمنين عائشة حتى لو محميدة. كيف يرامون من الى هؤلاء? كيف يسمى لهم دينهم? وكيف يربى لهم دينهم? هؤلاء قد بل رفضهم لأسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا المبلغ. حتى رووا رواية وهي ايضا متباطرة من القوم. في كتبهم. يقولون ان ذهب يهم المدعو الذي لم يولد بل ليولد الذين يقولون الذي يقولون عنه بانه دخل في سرداب سبع مرات السرداب الذي لا يستطيع يخرج منه طعره بدل ان يخرج منه رجله الناس الذين شاهدوه في سبره غاره مغارته يصدقون الثلاث بانه 3 انش طول اثنين انت ارض. من هذا يخرج المهديد. يقول انه يخرج. لكن انظروا حقد القوم. لاصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولأسلاة هذه الحكمة. ولطابة هذه الامة. لو لا لما كان للتاريخ التاريخ, التاريخ الاسلامي وجود. ابو بكر وامر. لو لم يكن ابو بكر لو لم يكن عمر، فما ندري ماذا كان طاريخ الاسلام يعني. يقولون عنه بانه يخرج المهدي فما يفعل؟ ما لا يحعل لا يقول انه ينشر الاسلام لا يقول انه يؤيد لا يقول انه ينشر العبد، ما يقولون هذا ماذا يقولون يقولون ما يفنج صدوره. يقولون يخرج ويأتي بكتاب جديد. ويأتي احفظوا هذا الحديث. حديث الشيعي. الرواية المكذوبة على جعوان ابن محمد الماطر انه قال يخرج المهدي. فماذا يعقل? والرواية موجودة في كتاب الغليم للسوسي. وكتاب الغيب للنعماني وبهار الانوار للقلع باقر وفي كتب الامر. وفي كتاب باقر الصبر، الذي يطبل هوله الجهار فانه اكبر عالم بالامتساب. شنو عالم بالاكتاب? كيف يصنع الاصناق? كيف يجعل. ويكمن الشخصيات من بعاية الكبير. هذا كتبه في كتابه فيما بعد الظهور. هذه الرواية المكسومة على جعفر بن محمد مد بعد ماذا يعمل? يقول يخرج ويأتي بكتاب جديد. بكتاب هل المسلمون يحتاجون الى الكتاب بعد كتاب الله? لكن القوم لا يعتقدون ولا يؤمنون بهذا الكتاب. قالوا يأتي بكتاب جديد. وبالأمر الجديد. اتمنوا أيها العرب. اين ذهبت نخمتكم مغيرتكم. اسألوا هؤلاء الناس الذين يقبلون ويعملون على حصابهم. نهروا لا نؤمن بالقوميات. ولا بالسعارات القومية. لكنني النين ماذا ترجون من هؤلاء الناس. حتى تكتبون كتبا. وتلقون مهاضرات. لابدقاء ينهض. والابدعاية لهم. ما نترينون من مرائزة. يقولون يأتي بكتاب جديد. وبالامر جديد. ما العرب الجديد على العربي. لم بغي ان يكون على العرب الشديد لانهم مغسلين اكثر وعلى العرب شديد لا يدعو الصيف عن عاطقه لا يدعو الصيف عن عاطقه يهي خمسمائة رجل من قريش من قريش قوم رسول الله صلى الله عليه الذي يسمى. قال فيه بالرسول الناكتب المهي الذي قال فيه الله وزمجل فما ينبق عن الهواء انه هو الا قال الايمة من قريش من معنى. قبل القريش. حملت رسالة الاسلام وداشروها في الافاقب. الذين حملوا رسالة الله وبلغوها الى الاخرق. قالوا وعلى الارب الشديد لا يبعو الصيف عن عاطته. يهجي خمسة مئة رجل من قريش. فماذا يعمل بهم؟ يقتلهم. لماذا يقتلهم? لانهم نشروا الاسلام ولماذا نشروا? لانه بلغوا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اطراف الارض اقناف ولماذا بل بلغوا لانه حملوا رسالة الله على اكتافهم ولماذا حملوا لانه بشروا الناس بتعاليم رسول الله ولماذا بشروا يقتل 500 رجل من قريش فيوبيد ثم يقتلهم 500 اخرى فيقتلهم ما يغطل خطة مئة يهيب ستة مرات. هؤلاء اصحاب مدر. وهؤلاء اصحاب رسول الله في القاعد. وهؤلاء اصحاب رسول الله في المعارك الاخرى في مدلات رسول الله. فيقتل، ثم ماذا يعمل? يأتي الى المدينة. انذروا. هذا هو الاختلاف الاجتهابي المسيط بيننا وبين الله. يا لالبلاهة والسفاحة. يا للسزاجة والطيبة. ماذا نرسمي هذا. او يا لبيع كل. يا لبيع الضمائر والاصلام والأرسل. الا الذين اشتروا ماذا نصنفه السحن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والأذاب بالمصرر فما أصبرهم للوأس يعني بالحياة الدنيا بالأممال التي لا لاقي لها يقولون مثل هذا الكلام فياتي المدينة ثم ياتي الهجرة هذه رواية موجودة في أصبع خطب القوم في كتبهم الحديثية. هذه الحديثة. وهذا هو قرآن. يقولون يأتي الهجرة. فيهجب الهجرة. ثم يخرج اما بكر وعمر من صبرهما. ولكن الله جعل الحق على لسان الكذابين، فقال فيخرجان فريان فعنهما كبروا اليوم. في كل رواية المكتوبة هذه كتعة واحدة صحيحة. فيخرجان فريان فاتجان كأنهما كبروا اليوم. يعني اجسادهم لم تفلق. لم تبلق. فيهيهما. لا لا ويدلغهما بالجريد من النعاس جميل للصديق الاكبر الذي قال فيه الرسول صلوات الله و سلامه عليه كل جدعه ينقل قيامتي الى باب من ابواب الجنه السماويه من ابواب من ابوابها الثمانيه من الباب الذي اخفص به لو صلى متطبرا كثيرا فيدعى من باب السلام لو سام متطبرا ناقلة كثيرة يدعى من باب الريان لو جاهد في الله حصى جهاد وقتل في سبيل الله فيدعى من باب الجهاد فقال له السديد يا رسول الله صلى الله والسلامه عليه هل من اهد يدعى من ابواب الجنة الثمانينة رسول الله رأسه. ونزل جبراهيل. فرفع رأسه ونقص بلسانه الصابق. قال نعم. ناهد يدعى من ابواب الجنة السمانية. فقال من هو يا رسول الله? قال حنك يا ابنك. فعمر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ان الله جعل الحص على لسانه. فقال فيه لا الشمس على رجل خير من عمر. والذي قال فيه علي رضي الله تعالى فيه مال. والكتاب كتاب الشيء. الامال للطوصي. ان علي رضي الله تعالى انه كان يمر في مسجده بالكورة. بعد مصاب ابي بكر وعمر. فراح الرجل، وقال يرى علي رضي الله تعالى، وقال خير الناس بعد رسول الله، صلى الله، قال خير لي علي رضي الله، فصبي علي رضي الله تعالى عنه قولاً، ودع المبر، وأدرى بجبر الناس، فدوه الناس الصلاة وجابيع. المسلمون وقل على المنبر وقال بعد الحضلة والبصلة والصلاة والصلاة والصلاة على رسول الله. قال ايها الناس خير الناس بعد نبي الله ابو مسلم. ثم همر ولا عجل واحدة يقبلني عليهما الا جلقه هدى المفتر. هذا الكلام في كتاب شيعي في الامال الاختصى. الذين الشخصين الاظيبين الجليلين الذين جدهما علي رضي الله تعالى بعد موطيهما وبعد محافظة. ويقبلهما على نفسه. ويحبهما هذا الحب لانه سبع رجلا يريد الانتقافة بهم فطلب المدر. وطلب الناس يعني يجتمعوا. ثم بعد ذلك بين امامهم الحقيقة. ولو لم يكن خبه. احبذوا هذه انتبارة التي انا ذاكرها الان. احبذوا هذه انتبارة. فانها عبارة كالحجر. انا اتناهز. الشاتبين لأخهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يولد. ولم يولد. ولم يولد. شخص من هؤلاء الناس. مصمد للوجه. ومصمد القلوب، ومصمد للعبائب الذي يستطيع ان يرد هاده الامان. قد ذكروا في كتبهم الاثنى يا شا. لا في كتاب ولا في كتابين ولا في كتب ثلاثة. في اثنى عشر كتاب الشيعي. ذكر القوم بانه بعد وفاة سيده سيدنا فاطمه رضي الله تعالى فتبدى عليه رضي الله تعالى برسائل كثيره فاصبل ولد ولد له بعد الحسنين سماه محمد وهو المعروف بمحمد ابن هذا فبعد ولد بعد الحسن بلد له بلد. فجاءه الناس يهنئونه. على بلادة هذا البلد، فقالوا بمن تبعوه. فما هذا كان. بل, كلام بل كلام ليس في كتب السنة. بل من كتب الشيعة ينكله. احمدوا الارشاد للمفين. العلام الورال التبركي. والقصول المهمة لابن الثائر. وبقاتل الطالبيين للأسفاري. وكشف الغطمة للاربالي. والتاريخ للياقوبية الشيعي. ومروج الزهد للمسعودي الشيعي. وهياة القلوب للملا باقر المجلسي. ذلك ما جلاء عيون الارثي للمجلة ومنبع الامل للملك عباس القمي كلهم يدنسه ما يصفحون لانه اندبسوا لابن منصور ما يبقى هذا البلد فقال لا يسمى بعد محمد الا ابو بكر فسميته بابن بكر فلما ولد هو سماه بعمر سماه لما له لك فسماه باقصان سماه لما له لك فسماه بعباس وقيل له كيف اخرت عنك يا علي رضي الله تعالى قال كما اخره الله يا سنة. هذا ابن علي رضي الله تعالى لابي مكرم وامر واسموه وهناك نكتة طريفة وهي بان القوم يبكون ويتباكوا على الحسين ايام العشورة ايام المحرم. تعرفون هذا ولا لا? الاخوة الذين يعيشون ويعيشوا بزوارهم بئس الجار يعرفون هذا? يبكون ويتباكوا ويذكرون الاصلاء الذين استشهدوا مع الحسين في كربلاء اليس كذلك؟ ثم عليهم بهم ياتي وهو يذهب في نفسه الا اقول الباكي لكن ارفع ابن الخطاب ذهب دعاء ثلاث ثلاث ثلاث لماذا لا تذكرون ابناء ابي الحسين الذين استشهدوا لا يوجد كتاب من كتب القول الذي فيه ذكر لحادثة كربلاء أزعج الا ذبيل ذكر هذا لماذا لا يذكرون؟ لا يذكرون لأنهم يعرفون لو ذكر ابن علي سيذكر فيهم ابو فخر بن علي وسيذكر فيهم عمر بن علي وسيذكر فيهم مسلم بن علي وقد ذكر الافτάهادي الشيع الغالي المتصرف في كتابه مقافل للفعلبيين. عبدوا بخلف في هذا القسم للهسيت بان اول من قتل دون الهسيت هو ابو بكر ابن والثاني الذي قتل دون الهسيت هو عمر ابن عين والثالث الذي قتل هو عثمان بن عين والرابع الذي قتل هو ابو بكر بن الحسن والرابع الخامس الذي قتل هو عمر بن الحسن، والثالث الذي قتل هو أسدار بن الحسن، وليس هذا، بل الثاني الذي قتل هو ابو بكر بن الحسين، والآخر الذي قتل هو عمر بن الحسين، والآخر الذي قتل هو أسدار بن الحسن، كان هذا يدل على شيء يدل على كون هذه الأسرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم أبو بكر وعمر وصلما. فهمتم يا أيها الأخوة أبناء الرسول أسماؤهم أبو بكر وعمر وصلما. أبناء الحسن أسماؤه أبو بكر وعمر علي أبناء علي بكر وعمر لم يقدروا هم هؤلاء وكانوا يجدونهم كفرة مرتدين. لماذا سموا ابنائه باسمائها الى؟ هل قهد من الناس يسمى ابنه باسم عدوده؟ وباسم الكفار؟ فلقيني في المدينة المنبرة شخصا نضع عمامته الكبيرة على راسله لكي لا يدخل مسكة من الاطل في مخلقه حاجزا بينه وبين الاطل قال انا كنت اخطب وفرام وطرب الله قال نعم سمناهم قلت والكلام في كتب قال نعم نعم خير لكنك لا تعرف لماذا سمناهم قلت انت ارسني لماذا سمناهم قال سماهم لكي يبين للناس بان في الاطماء ليس في شيء أن... ان الاطماء ليس في شيء فقلت وانتم لماذا لا تسمون ابناءكم ليأثناء هذه الاشياء هذه الاشخاص ما دعم علي رضي الله تعالى عنه انه بيّن لأنه ليس فيه شيء. لماذا لا تسمون ابناء أخي والأسلام؟ تبعد الذين؟ لماذا لا تسمون ابناء ولكن القوم لا يبرون حب اهل البيت. اهل بيت علي رضي الله تعالى عنه اليبي بكر بن عمر بن حيث انه لم يبقى في كربلاء الا ابن واحد لحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. تعرفون ماذا اسمه? علي بن الحسين الملقب دزيل ما الكلام في كتب القوم في تكسل غمة للارضة ليحسيعه يقول بانه حينما بقي علي ابن الحسين بعده ونذاب ما رصب كربلاه Valtakat ymmenä ja voidaan, että hän ei ole päässyt hänen kotinsa, فسمى ابي محمد وهو المعروف لمحمد البعث ثم ظلم له فقال لا ينبغي لأهل بيت النبي وأهل بيت علي أن يخلو من اسم عمر فسمى ابنه الثاني بعمر هذا هو القوم لأبي بكلم عمر لكن من القوم فقدهما لأبي بكلم عمر بلغ هذا المبلغ قالوا بأنه يعطي هذا المأبي المعود المعهود الذي ينوبه العنقميني. ماضع سيفه ولا عاطقه. ولذلك يتغدى باشرين شخصا ويتعشى باربعين ويفضر بخمسين. لانه لا يضع السيف عن عاطقه. انتم لا تعرفون حقب القوم. ماذا يقتل? قد البغضاء من نفاههم. وما تخفي صدورهم أكثر. قالوا لأنه يهي ببكر ثم يجلبهما بالجريد والنعال ثم يسلمهما على جزء النخل فالناس المسلمون من المبين يتألمون لكنهم يستريهون بأنهما قتل وخلصا من الأزية والإهانة والخص والذل هذه هي رواية. قالوا ثم ينزلهما, ينزلهما. ثم يهجيهما ثم يجلبهما بالجريد والنيالي ثم يسلبهما يا للخول قالوا يكتلهما ألف مرة يعني ما يكفي مرة واحدة قال الله لا مرة في العهد له خلاص راحوا لكننا نريد النشبي أنفسنا لأن هؤلاء يكسرون ما يصيطنون وهؤلاء أضحو نارا الذي كنا نحرمه وهؤلاء نظروا العالم باسره بنور الايمان وبنور الاسلام وبنور القرآن وبنور السماء فلذلك كيف يرضى ظنون عليه الذكاء في الله قالوا يكتبون بل الخبيدي نفسه يكون اسمعوا ايها الاخوه ما اسهب المخضوعين المغرورين الجاهلين المتجاهلين اتقواهم اما الخميني يكتب في كتابه كشف الاسرار وانا قلت في كتابي هذا الشيء على التشير انه يسمى كتابه كشف الاسرار وكان الله براءه جدا منه قال فاعلم هذا الكتاب كشف الاسرام لكنه لا كشف اسرار الاسلاف بل كشف اسرار الحقيقة الخمينية. لان هذا القوم، اخونا ان هذا رجل طيب. جباهد من اللند قبل يومين. نشر الجريدة الفاكستانية كان هناك سيمفوزيوم قال ينبغي للمسلمين أن يبايعوا الامام الخميني. على اي شيء يبايعون? على كفل المسلمين ما تفكد مائهم. وعلى اصباب اصحاب رسول الله والشكم وعلى الانكار بالقرآن والسلمة النبوية. على هذا. قال هو امام المسلمين. ثم بها ذلك اصال ينبغي ان تكون المدينة والمكة مفتوحتين. لمن? لمن? للمسلمين؟ هي مفتولة لماذا؟ قالوا لا لا نادوا هؤلاء قالوا حتى يدير امرهما لجنة من جميع الاهزاب بالصوائف فانا الامس كنا في, في هنا بلة من بلاد الكفر هؤلاء فقلت أنكم لا تستطيعون أن تديروا مسجدا واحدا يعني لو اجتمع الأحزاب والطمائف وأوطي لهم نظم المسجد الواحد لا يستطيعون أن يديرون إن شاء الله يتقاتلون إلى هذا الحد حتى هؤلاء الكفتار الإنجليز يدخلون بكلابهم في المسجب لفك النزاء أليس كذلك؟ ألم يحصل هذا في إنجل تراث؟ هذا في إنجل هذا حصل في انجنطر هذه، حسن. ان الكفار دخلوا بكلابهم في المسجد لكي يرفعوا نزاء المؤمنين الذين يريدون ان يبايعوا خميني اماما. كيف هاموا قال هذا الرجل في كتابه كشف الاسرار. في صفقة خمس وستين. الطبعة القارثية. يقول. Lam yurtakat ismun, va la yurtakat, va la yurtakat, va la tuktarpu jirima, wa rasulee, illa wa bizruhu fi anatia bi الا ومذرها ومذر هذه الجرائم ومذر هذه المعطيات على اعناق يا بكر يا ناس اتقوا الله اهل جريمة البيوت؟ قالوا نعم لهم جريمة الكبرى ماذا جريمة هم؟ قالوا لانهما نشر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه هذه جريمة ماذا جريمة؟ اين الجريمة؟ قالوا ان الجريمه هم غصبوا حق علي طيب يا ناس الذي غصب حقه لا يتكلم انت مين هتا تتكلم في بلادنا مثلا يقولون ان المدعي لا يتكلم ولكن الشاهد لا يتكلم المدعي لا يدعي بان هذا الكاس كأسي. ياتي واحد يقول لا هذا الكاس كاسي لهذا المدعي شاهد بالشاهد وبتتكلم من كان عليهم رضي الله تعالى قد غصب حقه. وظلم لماذا لم يتكلم في حياته ولماذا كان يبكي بكاء تبيض على مجيء على نعشي عمر الفاروق رضي الله تعالى والكلام في نهج الكلام ليس في كتابنا في كتابكما أيضا والكلام في نهج الكلام جاء يبكي بكاء اللطان وقال لله قد امان. فاتذهب نقي قد فاتذهب نقي الثوم طالجا عن العيوب. مكتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكتبعا هزة. وترك المسلمين لا يستطيعون أن يستطيعون وأن يحزوا هزة. هذا ما قاله ولي بن ربي طالب رضي الله تعالى بعد مفاته وبعد, وبعد موته وبعد يستشاره لو كان مزلونا لا استراح. ولا لهم لله الذي ارامني من الهيه. هذا المشروع يقول. لكن علي كان يهدمه هذا الهسر بانه زمجه بنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يزمجه علي ربي الله تعالى من ابنته الا خوفا منكم. ورواية قبيحة خبيسة أوردوها في كتابهم الكافي الذي يوذن له قلب خاري قالوا قد سئل جعفر أن زبادي ابن قيسوم بن عمر بن ربي الله تعالى ألفه قال في جوابه يقذبون على جعفر قال أنه قال هذا أفضل فرج وسبنه إذ الرجاء رقيق هذا فرج وسمها. يا اخي البدمي نهد نراء البدامة من الناس الذين لا ليسوا متعمقين في الاسلام. هل يستطيع اهد ان يسلم منهم منهم والله يكتلون من هذا. يمزك دونه عليه فكما لسه. للبدامة العرب لا يستطيع اهد يمب يده الى بنده. لا يصطفر اهل من يسلبها وان ينهبها وان ينصبها. الا بعد يقتله ويمزقه. كيف عليهم؟ علي علي. عليه. الذين الذي تقولون عنه. الذي تقولون عنه. بانه لم يولد شخص يكون مضاهيا لعلي رضي الله تعالى عنه في شجاعاته وقوته وثباته ويقول بعد علي رضي الله تعالى, ما رضي الله تعالى انه إذا ما كان يرفع سيطه ملائكه الله كانت ترتفع اسرائته نعم هذا هو هذا علي ايش سكت على علي ياخذ عمر ابنه يري يحيي ر علي رضي الله تعالى يهينون. ليس همهم علي ولا ابنائه ولا اولاده. همهم هنم الاسلام. همهم شق المسلمين. همهم فقع المسلمين الى رفتهم ان اسلاف هم هم المسلمين ابعادهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قلت هذا الكلام في امريكا وقلت في هولندا، وقلت في بلجيكا، وقلت في البلاد العودية على كل مرضة العود اجب بنات فكوة من مكدسة مصر مقدسة مكدسة على هجم هذا شتائب للسعودية ما يهدنا شتائب للسعودية ما يهدنا شتائب للبهراء ما يهدنا شطائن للإمارات ما يحضرون، شطائن للباكستان ما يحضرون، لكنه يحضرون، لأن هو بين هذه الشطائن. هل هناك دعوة لغير المسلمين إلى الإسلام؟ إن كنتم تدعون الإسلام، فهل هناك كتاب واحد، مجلة واحدة قد قمنا فيها الدعوة إلى الإسلام؟ ماذا تكتبون من ذلك؟ فتقول لهذا ليس هذا الا دليل لان القوم لا يبنون مذهبهم الا للحد الا على الحد هذا بالاسلام فكنت اقول لانهم يقولون لا اريد ان اطير عليك كذلك اخذ راحتي فإن شاء الله بعد ذلك لا أتركك إلا بعد الفجر. أنا ما يهمني أنا أتكلم شنو؟ هذا إجابة؟ أي هذا ذي؟ إن شاء الله أنت لا تلاقيه إلا بعد الفجر. إن شاء. أيها الأخوة ما يقولون هذا؟ يقولون ثم بعد ذلك يأتي إلى قبر آشا. زوجة رسول الله صاحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وربي الله وسلامه يأتي الى قبر يا عائشة يهدب ثم يخرج عائشة من قبرها ثم يهييها عياذا الله، لا حرمة رسول الله ولا احترام نبي الله. قالوا فيعرضونها الى الناس. فيعرضها الى الناس. ثم يجندها بالجريد من معال ثمانين جلبة. ثم يغفلها ويثنبها انقابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانها قتلت رسول الله للأحقاب والبغاية ثم ماذا ثم يأتي الى الهجرة في الشريفة مرة النورة. ماذا بقي له قالوا بقي رسول الله سيدي يا ناس ماذا يريد من الله قال يخرجه من قبره والله وانا شهيد اذهبوا الى القرن باتوا بشخص يستطيع ان يكذب هذه الرواية والله لو احد يقتضي ان يكذب ينسب الي باني كذب او كذبت عليه انا مسؤول في الدنيا والakhirة يقولون يخرج رسول الله بهدي سيسرى رسول الله الي ماذا يعمل ايذا بالهاله هو مذهبهم قالوا فيبايعه رسول الله يبايع مهدي هم من? يبايعه? رسول الله يبايعه. فهذا هو الاسلام? فيبايعه رسول الله. فينزل جبايعه. فيبايعه هو الاخر. فأمل من يبايعه من اهل السماء جبرايل. فأمل من يبايعه من الارض محمد الله. يجد الرسول ايش في مطوبه هذا عنده وهو المضيع هذا هو الحمام ترى يقول له ما له مضمون فيشكي ولا يقتحم بهذا بل يقول ما اكثر من ويقولون ثم يحيي جميع المجهل قال هذه ما تقول هذا الحمد لله لا يحييها يحيي احسن لأنهم ما قالوا كل من كتب جدهم جده أو تكلم عليهم يهيه انا كنت خاصة لكني لا اخاف لانه لا يهيني اعيادا بالله من جرأة هؤلاء اللي. قالوا ثم يهي جميع الانبياء من لدن آدم الى عيسى فيبايعونه كلهم يبايعونه فيأخذوا بهذا الجيش الارمرم ويقاتل الناس بيين السنة ويقاتل السنة ويقاتل بين يديه جميل الامرياء وهذا امامه هذه هي اقائل الاساول التي يكون عنها المتقبلون الجاهلون المغرورون المخدوعون المستعجرون لانه الخلاف بينهم ما يخرج عن هايذ الاجتهاب المسيح ليه اي اجتهاب المسيح ليه اي اتهاب هذا? فمعتقدات القوم ايها الاخوة تختلف المعتقدات المسلمين سبابا لان هذه المعتقدات لم تؤسس الا على محاربة الاسلام والمسلمين. ما الدليل من كتبهم انفسهم? كتبهم انفسهم. يقول أقبل من كتب من الشيعة في الرجال ألا وهو عبد الله الكشي، وأقبل من كتب من الشيعة في الفرق ألا وهو ابن بختي، وقيلاهما من أعيان الشيعة في القرن الثالث من الهجرة، وثالثهما عبد الله بن الله القبي في كتابه المقالات بالفرق. كنا نقل عنهم جميع المؤرخين الشيع والرجاليون وكل من اهتم بالفرق كلهم نسوا. افضل من قال انظروا الى هذه العباره هذه ليست عباره قال صلى الله عليه وسلم عباره من كتبهم انتم. التي طبعوها هم اكثرها بطبعه القدجه في المقربله مشكر بلاء النجاح يقولون فيها ومانها مطلوة في التهرات يقولون فيها هذه الكتب. اول من قال بمثاية علي وملايتي لني ان علي الملي ونسل الله ونسل الله ونسل البراءة من ابي بكر وامر موثمان لأظهر البراءة من ابي بكر وعمر واثمان ما, ما شبهم ما شبهم ما كفرهم. وقال ان لكل نبي مصير. ومسيء موسى يوسع. ومسيء رسول الله علي. اول من قال هذا رجل من يهود سبعاء. اسمه عبد الله ابن ثمان. ولذلك من صالح طالب. هذا ما يكره القوم بان فتهم لذلك قال من صالح ان اصل التشيع معخوذ من اليهودين. ان اصل التشيع معخوذ من اليهود هذا ما يكره القوم بان فتهم عليهم. فالاقائد هذه ليس لها اية صلة بالاسلام وبالاقائد الاسلامية فاقائد الاسلامية خالية صافية من مثل هذه الاقائد بطرها هل منها بريد فأيها هذه حقيقة التشير فردت ان اختفر القول فيها إذا في بياني حقيقة التشير بهذا الكلام الموجز ما أن تكونوا على بينه. وعلى امارك. ليهلك من هلك عن بينهن. ويحيى من هيئ ان بينهن. وان الله نسمي مليل. اقول قولي هذا ساستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. انساء الله ستادنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة فأنا انتهى ذلك الفرصة لأشكره وشفرا جزيلا أصالع النفس ونيأبو عنكم جميعا وأعتقد أنه لو تحدث معنا ساعات وساعات لن نحطي عن نستوى الموضوع من كامل جوانبه ولذلك أوفي نفسي وأوفي جميع على الإخوة بالإجتهاد في الاصطلاع على بعض مؤلفات الأستاذ الكريم التي قاموا بإهداء بعضها إلينا وبعضها قد وزع مجانا في كترات ساذقة هنا في المسجد وأوصيكم بمحارفة سيقول عليها من أماركم أخرى يعني إذا لم تكن متوترة لدينا هنا لأن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة جدا كما تبين لنا من أصول الاستلاف الذي بيننا وبينهم ونصيح الفرصة الآن لكم لكتابة الأسئلة ولكن يبدو أن الصلاة المغرب ستباهمنا بعد دقائق فنقترح أن نستلم الأسئلة منكم الآن ونجيب على ما يستطيع منها ونسلط بقية الأسئلة لماذا بعد صلاة المغرب تفضل إن فضل تكون مكتوبة يعني نعم معا إن شاء الله هاته الكلام والله ما أدريم لو ستاري نتهي الأفلة ممكن يمكن أخاذ الله ما هو فالأخي يسأل أنا أريد أن من الأخ آك, آك وما كهو أن يكتب أيضا لأنه من بين الإخوة أنا كما يعني ظهر لي من لهجته بأنه يعرف كثيرا عن الشيئة ولو يكتب سواءه فأيضا نستفيد يعني له يقول الأخ السائل ماذا تنطع الشباب المسلم إذا رأوا العلماء والقادة متخازنين أمام الحق وتبينه للمسلمين أو لم يبينوا حقيقة الشيعة يا أخي أنا بذبتي قبل أن أبدأ في الأجربة بأن أجلس معكم طويلا ولكنه فعلا أنا مرتبط ما كثير من الأشغال ولذلك أن الإخوة كانوا يريدون أن يجعلوا المهاضرة يوم السبت لكن أنا قلت يعني أنا مساخر ان شاء الله بكره ولذلك لا أستطيع الحضور يوم السبت لكنه ما لا يضرب كله لا يضرب كله فإذ تنمت الفلسة بفضل الله ومنه وتوفيقه أنا أتهدث معكم في هذا الموضوع الحم وأريد يعني أن تعذروني أنا مرتبط بعد المغرب مع الإخوة في برادفورد مع الإخوة الباكستاني فلكني ان شاء الله سوف أرجع بعد ثمانية أيام وأحاول أن أعطي مرة أخرى إن استطاعت بفضل الله لكن انا اعراه بانه بعض الاسئلة تكون يعني هي الاسئلة التي تدور في بعض النطاقات كما تبين لي لعدم المقت الكافي لبيان جميع الجوانب فكما تفضل الاخ بانه لو الاخوة يعتنون بالاشرطة موجودة في الجوانب الكثيرة عن القوم والكتب التي أنا لفته خمسة كتب الشيعة والسنة والشيعة والميز والشيعة والتشيع والشيعة والقرآن والكتاب الآخر الرد الكافي على جهالات الدكتور بافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة فان شاء الله الإخوة يكونون على بينة ومعرفة بجميع جوانب القوم لكنه كما قلت يعني ما لا يضرب كله لا يترك كله يقول الأخ يعني لانه كيف الامل ما هذا التخافر انا هذا السؤال الذي انا ولكن في القلب لا يعني صراحة هناما اشوف كما قلت لكم في بداية الكلام بان اهل الباطل يشمرون انساقهم لنشر لهم ولكن المسلمين متقائفين وبالاسف الشديد ان المؤسسات الرسلية والهيئات الإسلامية التي كان عليها يعني كان عليها بان يقوم بالدور الفعال خاصا هنا ما ظهرت هذه الفتنة وهذه الفتنة في وهذا الطيار الجار كان عليهم واجبا دينيا بأن يقوموا بالطهي للسمية وبتنظيف الرعي العام لكنهم يعني ما ما نريد يعني نقول أنا شو أقول أقول وإلى الله المستفاد بأننا نحارب يعني لا فقط من من القوم إن يبغزون ما فليس بمهم يعني نحن نبغز لله وفي الله ونحن أقلقنا مزاجئهم لكن نهارم من قبل الذين يسمون أنفسهم إخواننا يعني يكون عيش هذا, هذا يعني يريدون أن يصير الشباب المسلم طعمة مستطاقة يستفيدها هؤلاء الناس فإلى الله المستقى لكن هناك عمل فردي أنا بينت للإخوة في برادفورد لأنه الآن في فليمبي وفي ماليزيا وفي النرويج طلب شديد وفي امريكا وفي هذه البلاد لمعرفة هذا القوم الكتب لكنه من, من يغيث هذه الطلب؟ من يغيث؟ ما للمسلمين؟ أحد يناسرهم والسلام إن الجهود السردية فكل واحد منكم يصاهم في نشر السكر الحمد لله هذه الكتب ترجمت إلى اللغة الإنجليزية وإلى اللغات الحية في المرضى إلى ماليزيا واندونسيا ولغة التامل من أراد أن يساهم فليساهم هذا للشباب المسلم يعني الأخ الذي سأل عليهم ماجم ديني بأن يتسلح بمعرفة هذه الأطائب بأطائب القوم ثم بعد ذلك يبينها للناس حتى يعني لا يخذون بغرة وبجهل وعليهم أن لا يسكتون وعليهم أن لا يكونوا. يعني كالذي يسمع شرا ثم بعد ذلك يتجنبهم يقول لا هذا واجب مسلم بأنه يقوم بأداء الواجب وبأداء الفريزان والله الموفق ف... وثالثاني الأخ قال هل ذكرت بأن علي من أبي طالب والحسن والهسين كان لهم أبناء صدور والبكر وعمر وعثمان فهل كانوا يشتغون أعوذ بالله ينتقسون من أسابيع سؤال الله أنا بيّم لأن أهل بيت علي وأهل بيت نبي كانوا أكثر أكثر الناس حبا لأصحاب رسول الله وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يهبونهم حباً لا نزيل الله ولذلك سبوا أبنائهم لأسماعين وقد لو كان هناك أنا قلت وكما قلت الشياء واحدة البيت أنا ذكرت حب آل علي رضي الله تعالى لأبي بكر وعمر وعثمان بيض مفسلاً كم كانوا يهبونهم ويمجدونهم ويسنون عليهم لم يكونوا يذكرونهم لله بالخير والكلام منقول من كتب الشياء كان بسهر فأنهم كانوا يهذورهم هذل لا نذير له، ولذلك أعطوهم بناتهم. أنا ذكرت ثمانية عشر زواج في كتاب يشيع عن البيت. ذكرت بأن ثمانية عشر بنتا من بنات علي يعني من حفيداته وبناته تزوجنا من أولاد أسمان بن يحيى رضي الله عنه. لو كان هناك عداء أو كان هناك مبالغة أو لم لم يكن هناك هذه المذاكات وهذه الزواج. هذا كلها ف يعني كذب على هؤلاء الناس و فاستر يا على هؤلاء الناس تجيبين فاذا هم براء مما يقوله هؤلاء الناس الاخضر قال جزاء الله خيرا وراء تعقيبا على قوله بمن يجوزون الرب استدل لانه يسرون على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي هل أكان تزيدنا توزيعا من الأمور الآتية لإمام موسى ثبت طائفة النخاة ولا إدعاء المغرب يا أخي أنا قلت يعني لو كنت وستطيعا أزيدكم معرفة فأصدتكم يعني من ناهية العطائل إبن الأكيام ما علي الأشياء يعني تابعة ما لها قيمة الناس الذين يا أخي يبغذون عبا بكر وعمر وعثمان ويبغذون عباء بيدا ويبغلون خالد من وليم هل تتبطعون منهم لأنهم يحبونكم يوالونكم هناك أريد أن أورد رواية وأنقلها من كتب القوم من كتاب في مصطلح الحديث يقول مهدسهم العامل الكبير في من, ال... من آيات القرن العاشر من الهجرة مهدسهم الكبير يقول في كتابه وصول الأخيار إلى وصول الأخضار إيش اسم الكتاب؟ هذه معرفة مهمة ولذلك أريد أن تحفظ اسم هذا الكتاب وصول الأخيار إلى رسول الاخبار يقول في كتابه هذا دعوا نتقرب الى الله ورسوله نحن نتقرب الى الله ورسوله باي شيء نتقرب بالعمل الصالح بالزكوات بالصيام لا قالوا ان نتقرب الى الله ورسوله ببهره اصحاب الجنه لا شبههم لا طبهم ولا ببهزه كانوا يبغضون هذا فلا دع الله يجعلنا من الذين يبغضون لاجر ابي بكر رضي الله ومرضى فإن شاء الله يكون بإثباث قول الله أزل بجل المهاجرون والسادقون الأولون من المهاجرين والنسار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم جعلنا الله منهم هل يؤمنون بالله حقا؟ وإذا آمنوا به كيف لا يخافون منه؟ هذا سؤالهم في أن يسأل هذا هو هل يخافون؟ إن كانوا يخافون الله فهل كانوا يبغذون زوج رسول الله؟ هل كانوا ينبذون أصحاب رسول الله هل كانوا يتركون كتاب الله هل كانوا ينبذون سنة رسول الله ما هو مرجع الشياء إمامهم كتاب ولا شيء إمامهم غائب وكتابهم غائب إمامهم في سردان وكتابهم في جيبه فالكتاب في جيب الغائب والغائب لم يولد فإن شاء الله إنما يولد نسأله أين الكتاب هل قابلت في حياتك هذا علماء الشيعة فما دارا بينتما يوميا نقابلهم وما دار بيننا لأنهم هناما لا يجدون الجواب يلجعون إلى ابتقيه يقول بارك الله في ذاك الله خير ما يستطيعون أنا بنفسي ناقشت موسى السدر في قضية خلافة عليا رضي الله تعالى عنه ومسايته لقد بيّنت هذه المنابرة في إعداء مهاذراتي وأنا أظن بأنها سجلت ما أدري الشريط موجود في إن العخوة هذا الذي ذكرت فيه مناظرتي مع موسى الصدر في المدينة المنظرة في سنة الثلاثم وسبعين الميلادية قبل اثنى عشر سنة أنا ألقيت المهاذرة وكان المهاذرة عنوانه الخلافة والإمامة فأنكم تاركون بأنهم يقولون أن الخلافة والإمامة لا تثبت إلا بالنسبة هذا حق إلهي وأهل السنة يعتقدون بأنه حق العلمة بأنهم ينتخدون من يرونه صالحا لتسيير أمورهم فلذلك أن أهل السنة يقولون وأن المسلمين يقولون بأن الناس اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لكي يسير أمورهم ويسلها أحوالهم فأبو ذكر كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين هم يكون لا ليس للمسلمين الخيار منهم يختارون إمامهم طيّن اختياروا من قالوا الله قلت طيّن في طرف الله في طرف الله وفي طرف المسلمين من سيغلب من سيغلب قلوا الرب أليس كذلك لأن الرب هو فعال لما إذا أراد عرام أن يقول له كل خير فقلنا من كان الإمام من قبل الله قالوا عليه قلنا من كان في طرفين أبي بكر قالوا أمر فقلنا من كان إماما واتيا من مرشه الرب ومرشه أبي بكر أمر ما فهمتهم مرشه أمر صار إماما ومرشه الرب ما هذا أمرنا غلب ربكم؟ أيها الناس بالله. يعني هل يمكن هذا؟ رأحكم؟ يمكن؟ هل يمكن هذا؟ ما نعتقد. ماتك؟ ولله هم مالك الملك. رأى الملك من تشاء. بتنزع الملك. لا تعزبه من تشاء. بتوذبه من تشاء. بيدك الخير. لو كان هم كانوا يريدون أن يكون علي رضي الله تعالى منهم. لا استطاع العالم باجله ان يزيحه من الامامه والخلاف لكن لو كان لهم باقل من هاي صاروشيه وما احسن ما قاله الشيخ الاسلام النوبيه رحمة الله عليه فعلا لا يمكن ان يصير الرجل شيعيا الا اذا يكون خاسب العقل وخاسب الخلق او ان يخرب عقله حتى يصير يا ترى هذه التره كيف يمكن كيف يتصبر لان الرب يريد ان يجل هذا العبد اذاه هذا وجعل من يريده انه. فانتم تفتير أن الله هذا اكبر دليل عليهم لان الله لو كان يريد ان يجعل عليا اماما وخليفة لما كانت الخلق والكون بجميع مصائلهم بان يذيه علي رضي الله تعالى عنه عن حقه. لكن انا القوم ان يفهم. ان شاء الله اترككم بالسلامة. إن شاء الله. الله. بارك الله. الأخ الذي طلب السؤال يعني لوس محسن. لا لولا يكونوا مهندم. لا هو كل إن شاء الله. مم. هل يقرأ الشيعة القرآن آخر هذا سؤالك؟ وهل هو موجود؟ يا أخي أنا قلت لكم بأن الشيعة لا يعتقدون لأن القرآن. سيظهر إلا بعد ما يظهر العمال الموعود لأنه كما نصلت لكم وهذه الروايات الذي يريد أن يبحث هذا الموضوع فليرجع إلى كتابي الشيئة والقرآن أنا قد فيه القول الشيئة والقرآن أنا قد فيه القول وبينت جميع أطراف هذه القزية ثم يقولون أن القرآن الموجود عند وهو الذي سيظهر بالقرآن هنا ما يظهر أما لا يكره لأنه غير موجود من دلوقتي.